وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين وأمطرنا عليهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم كأنفٍ كيلًا والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقضوا بكل خرافة صدونا سبيل الله من آمن به من آمن به وتبرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المشهدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالنبي فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالنَّبِيِّ أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْدُرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ